بسم الله الرحمن الرحيم لام الر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. 111. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستوشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور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 وَأَلَا إِلَّا إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ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 وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُلَاءِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مُوعِدٌ فَلَا تَكُوْفِ مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَوْلَمُ مِن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 وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق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 افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يغسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 127. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيْنَهُ دُوَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجِيْنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتَلَكَ عَدُوٌّ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوُرُوْسُ لَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَارٍ عَنِيٍّ 111. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 112. إن عادا كفروا ربهم 113. ألا بعدا لعاد قوم هود 114. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 129. وإن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن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 إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسولنا لوط سي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 117. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط 118. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 119. الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم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 على بينة من ربي ورزقني منه رزبا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهكم عن إن أريد إلا الإصلاح مستقرت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أني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 كأن لم يغنوا فيها ألا بُعدا لمدين كما بَعِدَتْ ثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتِنَا وَسُلْفَانِ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أمر فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض ذلك من انباء القران قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أُعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ غَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ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 119. يعبد ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض إلا قليلا ممن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 إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 117. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك